فلا تعجبك أنوالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتذهق أنفسهم وهم كافرون ويحلقون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخل اللَّوَالِهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ يُعْقَوْا مِنْهَا رَضُوْ وَإِنْ لَمْ يُعْقَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْحَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُ رَبُّ مَا أَتَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ تَيْوَسِينَ اللَّهُ مِنْ ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للتقراء والمتاسين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم